خضر من الحرير شان ودد ومن خفيف عروج روحي الحينه مراد المنى مرحى بساغنا نشاكلت غسمات من نوادعنا حين التغت مشرات من أماننا في الصدر مستر أرجع في الغول إلهاما وتلغينا نزرا رفيعا وتذكيرا وموعظة فيها من الحق والأنوار ما فينا حنا بها تضور أنفاسها في جو دارنا جادت مواليدها تسري في معارجها والشيخ في برده يحدو مرغينا مع الليل تسري في معارجها والحاء في برده يحذو مرابينا يسمو بنا في مغاني الطهر صافية والطرف ساج وروح الحب طروح غايتها وإبراض الله تمكنا ودعينا على العهد يا شر الوجود ويا يا وسائل الغرب يا نور المصلين اللهم نشاهدك فوارج الله نجح في مزاينا حتى تكشف أمر الله عن نبي من عالم الغيب قد أشعل محبينا. فان الله عن نبي من عالم الغيب غداش المحبين نور من الله والحبيان وظهره صاحبته فحباني العلم والدين صحبته فحبان العلم ودينا في مرحض من شفيع الخر راجدنا عونا من الله تثبيتا وتأمينا صلى لا العرش ما برغت برغرامتها في الأدحال تشجينا والآبي والصحب ما من نحوهم ضاعا عرف الوصال الذي فقر رياحينا صحبه ما من نحيم ضاع، أرفرزال الذي فرغنا ما تلام عابد الجبار في ملئه. يا نغمة الخلد في عطاف نادينا أو ما تلعى بدنيا وارف ملايين يا نغمة الخلد في عطاف نادينا